ثم ما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فتوّاك فعدلك في أي صورة في أي ولكن ما شاء ان تكون كلا بل تكون بالدين ان تكون لحافظين ان تكون يعلمون ما تفعلون إن البرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يفلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما وما أدراك ما أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله